والله جعل لكم من بيوتكم سكما وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخف وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَحِفُّونَهَا تَنشِئُونَهُ مِنْ غَيْمٍ مَّضْغُونٍ يَكُمُّهُ وجعلنا لكم من ما خلق ظلالا وجعلنا لكم من الجبال اكننا وجعلنا لكم نناجلَ ق سر تقي ق الحرو و صرا تقيكب كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما ذلك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم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 وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا ربنا قُلْ إِنْ أَكُم لَكَذِبُونَ وَأَنقُولُ إِلَى اللَّهِ السلم وضل عنهم مَا يَرْنِس لَمْ وَضَعَ إِلَّا عِنْدَهُ مَنْ كَانُوا يَفْتَرُونَ